لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إنا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 وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ها أنتم هَٰؤُلَاءِ إِنْ تُجَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ في الدنيا فمن يجادل الله وما من يغشى إثما فإنما يغشوه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يغش خطئه او اثما ثم يرمي به قَدِ احْتَمَلَ هُدَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَ